ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا فَنَا غَلَبَنَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا وَالِيُونَ قَالَ اخْسَأُ فِي إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا 啊,當好